فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها زارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن يبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم وَأَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ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 قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناص أَفَمَنْ أفمن كان على بينه من ربه كمن زي له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنه التي وعد المتقون فيها أنهار مما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 فَنَلِي وَسُقُوا مَا أَنْحَمِمَنَّ فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ أَنفَعُ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا اهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة ان تاتيهم بغته فقد جاء اشراطها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 أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبيرهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سوى لهم وأملي لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرئوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم أسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم ذلك بأنهم انه متبع ما اسخط الله وكره رضوانه فاحبط اعمالهم ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضغانهم ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسمائهم ولا تعرفن إنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبل أنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبل وأخباركم.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 وَإِن تُمِنُّ وَتَتَّقُوا يُتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِن يَسْأَلْكُمُهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُ وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ هَאَن ها تُمْ هَاآَلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مِن يَبْخَلْ ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم